بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك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 وآخرون يطربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر من وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا.